بسم الله ما هو تعريف المبتدى والخبر عندك ارفع صوتك هو الاسم هذا هذا الأخ هذا هو الاسم المرفوع العاري عن عوامل لخضية حسنتها فماذا اجتمع فيه من هذا التعريف أن يكون اسما مرفوعا عاريا عن العوامل النفضية أحسن ما معنى عاري أي مجرد خالي والخبر النسم المرفوع المسند إليه فماذا يجتمع فيه من هذا التعريف أن يكون اسمًا مرفوعًا مسندا إليه أين المبتدى أحسن تنويع المصنف للتمثيل المبتدا والخبر شير به لا أنه نعم حسنته إما أن يرفع بالحركة أو بالحرب والحرف إما ألف في المثنى أو, أو في جمع ذكر سالم أو الأسماء الخمسة وأيضا نشير إلى أنه لا بد من التطابق بين المبتدى والخبر إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا فلا بند من التطامق بينهم <تصفيق> عند أقسام الخبر أو أقسام المبتدى إلى فم أقسام القسم إلى قسمين ظاهر ومضمر أحسنت فما هو المضمر مثاله أنا مؤمن أحسنت أنا ونحن عدد 12 ضميرا تكون مبتدعا تقع في محن الرفع أنا ونحن وأنت وأنت وأنتم وأنتم وأنت وأنت من آخره الضمير الغيب هو وهي وهما وهما أحسن وعندما نأخذ شيئا من أمثلة من القرآن على مثال الضمير بضل أنا يوسف وهذا أخي أنا يوسف ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدى أحسنته ويوسف قبر مرفوع لم ترفعه الضم الظاهر على أخيره وأنتم معرضون أنت ضمير مفصل نعم ابن على الضم في محل رفع مبتدا والمي من الجمع ومعرضون خبر مرفوع على مترفعه قال عن الضم لأنه جمع مذكر سالم حسنته طيب هي عصاي هي عصايا هي ضمير مفصل مبني على الفتح هي في محل رفع مبتدا وعصاي خبر عصا خبر مرفوع وعلامه رفعه الضم مقدر عن النون منع من ظهورها التعذر مضاف والياء مضاف اليه اضافي لي, أضاف لي عصاي احسنت ونحن الوارثون ضمير منفصل نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا حسنته والورثون خبر مرفوع لم ترفعه الأول لأنه جمع ذكر سال هل هن كاشفات ضره أنت هل هن كاشفات ضره فضة هنا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا إحسانه وكشفات خبر كشفات مضاف وضره الله إليه ما خدّر سأ. قال رحمه الله الخبر قسمان مفرد وغير مفرد نحو زيد قائم وغير وغير مفرد أربعة أشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدا مع خبره نحو زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد جاريته ذاهبة تقدم معنى تقسيم المبتدا وأنه ينقسم إلى قسمين ظاهر ومضمر زيد قائم هذا مبتدا ظاهر أنا قائم هذا مبتدا مضمر كذلك أيضا الخبر له تقسيم ثنائي أيضا كالمبتدأ ينقسم إلى قسمين مفرد وغير مفرد هذا هو تقسيم الخبر أنه قد يكون مفردا وقد يكون غير مفرد والمراد بالمفرد في باب المبتدا والخبر هو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة هذا هو تعريف المفرد هنا تقدم معكم تعريف المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا هذا هو المفرد ولا من الأسماء الخمسة ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة هذا التعريف للمفرد في باب الإعراب وأما في باب المبتدا والخبر فالمفرد له تعريف غير التعريف المتقدم فتعريفه هنا هو ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة فيدخل في ذلك المثنى والمجموع هذا يقال له مفردات، وكذلك الأسماء الستة أيضا تدخل هنا فالمفرد هنا يدخل فيه المثنى الزيدان قائمان هذا مفرد الزيدون قائمون الرجال قيام هذا مفرد قيام قائمون إلى آخر ذلك هذا يعتبر مفرد في باب المبتدأ والخبر فهذا يفهم هنا أن المفرد هنا له تعريف غير التعريف في باب الإعراب فيدخل فيه هنا ماذا المثنى هل في باب الإعراب يدخل في المفرد المثنى لا وإنما هنا في باب المتدى والخبر لأن تعريفه ما ليس جملة والمتدى هو جملة ولا ما ولا شبيها بالجملة فهنا يدخل في هذا فإذا قال الشخص مثلا زي الزيدان قائمان يقال قائمان هذا مفرد خبر مفرد الزيدون قائمون كذلك خبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبيها بالجملة والجملة معلومة عندكم جملة فعلية قام زيد وجملة اسمية زيد قائم هذه ما هي مفرد الجملة ما هي مفرد لا هنا ولا في باب الإعراب المتقدم فزيد قائم هل هو مفرد هذا هذا جملة قام زيد هل هو مفرد ليس مفرد جملة وكذلك ايضا شبه الجملة المراد به هنا الجار والمجرور والظرف زيد في الدار زيد عندك هذا ليس من باب الإخبار المفرد لأن المفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة فقوله غير المفرد يدخل تحته الجملة وشبه الجملة إيش المقصود بشبه الجملة؟ الجار والمجرور والظرف وسيأتي معكم الكلام على الظرف الجار والمجرور والظرف الجار والمجرور مثل زيد في الدار هذا خبر غير مفرد أليس كذلك؟ لأنه جار ومجرور شبه جملة زي الظرف زيد عندك هل هذا خبر مفرد عندك كيف نعم ليس بخبر مفرد لأنه ظرف والمفرد ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة شبه الجملة ماذا يدخل تحتها شيئان الظرف والجار والمجرور الجملة ماذا يدخل تحتها شيئان الجملة فعلية وجملة اسمية فإذا كم على التفصيل غير المفرد أربع أشياء على التفصيل أربع أشياء وعلى الإجمال شيئان غير المفرد على الإجمال شيئان جملة وشبه جملة وعلى التفصيل أربعة أشياء وهو الجملة الفعلية والجملة الاسمية والجار والمجرور والظرف هذه كلها يقال لها غير مفرد أي خبر غير مفرد طيب نأخذ المفرد مع شيء من أمثلته قال الخبر قسمان مفرد وغير مفرد ما هو المفرد هنا ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة ماذا يدخل تحت على هذا التعريف المثنى والجمع يدخل تحته المثنى والجمع فهي مفردة هنا قال نحو زيد قائم هذا مثال المفرد عندما عندك يا أنت الذي اتفضت زيد قائم زيد مبتدا أحسنته نعم علامة رفع الضم الظاهر على آخره وقائم وقائم خبر أحسنته خبر مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره هذا خبر ايش يسمى مفرد أحسنته طيب هذان خصمان نعم حسنته هاداني اسم إشارة ما هو ضمير منفصل ضمير غت أخذت هناك أنا ونحن وأنت هذا يقال ضمير أما هذا هذان يشير به هذا اسم إشارة يسمى هذان فيما مرفوع مبتدا مرفوع لام ترفيه الألف حسنته مرفوع بالابتداء خصما خبر حسنت مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه الالف لأنه مثنى طيب والنون عوض عن التنوين هذا خبر من باب إيش مفرد وغير المفرد هذا الخبر مفرد هنا أم غير مفرد ليش مفرد هو مثنى لأن المفرد هنا في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة وهذا مثنى ما هو جملة أحسنت فهو مفردًا في هذا الباب وأنتم معرضون. فضلاً ليبينا. وأنتم معرضون. نعم. ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدى والميم للجمع. معرضون. خبر سنته. مرفوع. علامات رفعه الواو. سنته والنون عبده عن تنه. وهذا من باب الإخبار بي المفرد أو بالجملة. هذا باب الإخبار أيضا بالمفرد لأن المفرد يدخل تحته أيضا الجمع بأنواعه الجمع بأنواعه مثل جمع المذكر السالم مثل هذا المثال وجمع مؤنف السالم هل هن كاشفات جمع كاشفة هل هن كاشفات وضره هذا أيضا مفرد وإن كان جمعا في باب العراب هنا يقال له مفرد لأنه ليس بجملة ولا شميعا بالجملة وكذلك يدخل جمع التكسير مثل وأنتم شهداء وأنتم شهداء هذا جمع ليس كذلك هناك هني يقال له مفرد لأن المفرد تعريفه على ما سمعته فيدخل تحت الجمع جمع ذكر سالم وجمع نص سالم وجمع التكسير كلها مفردة في هذا الباب من باب الإخبار مفرد أنا أخوك أنا ضمير منفصل ما بني على الصوم حني رفع سنتها وأخو خبر مرفوع لأم الواو ألواه عن ضمه واخو مضاف حسنت وهو من باب الإخبار بالمفرد هنا هل في باب الإعراب أخوك مفرد ما هو مفرد لأن تعريف هناك ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا من اسماء الستة وهنا مفرد يمقال انتهينا من أم ثلاثة مفرد قال وغير المفرد أربعة أشياء هي أربع أشياء على التفصيل وشيئان على الإجمال جملة وشبه جملة على الإجمال لكن على التفصيل غير المفرد يدخل تحته أربع أشياء قال الجار والمجرور هذا أيضا من باب غير المفرد زيد في الدار من يعرف زيد في الدار زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره في الدار جار ومجرور في محل رفع خبر هكذا تقول ومن من يقول متعلق بالخبر يعني زيد متعجب في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر والأصل زيد مستقر في الدار فهذا إنما هو متعلق بالخبر ومنهم من يعبر بالتعمير الأول في الدار جار ومجرور في محل رفع خبر هذا سهل على البادي لكن الصحيح أنه متعلق ومحذوب خبر تقديره مستقر زيد مستقر في الدار ولو عبرت بالتعبير الأول جيد جار ومجرور في محل رفع خبر هذا تعبير جيد الحمد لله <تصفيق> الحمد مبتنى نعم مرفوع من ابتداء علامة رفعين نعم ونلاهي جال مجرور لفظ الجلالة مجرور تقول لفظ لله حرف جر ولفظ الجلالة مجرور لا تقول الله مجرور قل لفظ الجلالة مجرور طيب جال مجرور تعله وحده خبر الحمد مستقر لله أو في محل رفع خبر جال مجرور في محل رفع والشاهد الإخبار هنا بغير المفرد وهو بالجار والمجرور ليس من باب المفرد والأمر إليك أنت طبعا أي نعم والأمر إليك الأمر مبتدا حسند مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخر حسند وإليك إلى حرف جر والكاف ضمير متصل مبني في محل جر مبني الضمير والجار مجرور في محل رفع خبر هذا من باب الإخبار بالمفرد أو من باب الإخبار بغير المفرد بغير المفرد وهو الجار والمجرور أحسنته وقد يتقدم أحيانا الجار مجرور عن المتنى وإن الله المصير أن من تفضل وإن الله المصير فضل إنا حرب جر لفظ جلال أحسنته مجرور بإله وإن جار مجرور في محل رفع خبر مقدم هكذا تقول إذا تقدم وإلى الله المصير قد يتقدم الجار مجرور الجار مجرور في محل رفع خبر مقدم المصير مبتدى حسنة مؤخر مرفوع لم ترفعه نعم ضم ظاهر على آخره طيب مثال آخر أيضا في تقديم وفي السماء رزقكم نعم في حر جر السماء مجرور بإله بفي وعلى مجر الكسر الظاهر على آخر والجار مجرور خبر مقدم رزقكم مبتدا مؤخر مرفوع على أمت رفعيه الظاهر على آخر رزق مرفوع ورزق مضاف مضافر مضافري والميم على أمت الجميع هذا واضح لا مثل من القرآن لكن نكتفي بهذا قال والظرف كذلك أيضا يشمل غير المفرد الظرف والظرف قد يكون زمانيا وقد يكون مكانيا عند من زيد عندك زيد عندك تفضل هذا زيد مبتدى وعند زيد مبتدى مرفوع بالابتداء وعن مترفع ضم الظاهر وعن آخره وعند ظرف مكان عندك زيد عندك أي قريب منك مكان في مكان قريب منك ظرف مكان منصوب وعلامة نصبي لأن الظرف منصوب كما سيأتي معكم طيب هو الظرف في محل رفع خبر أو متعلق محذوب خبر مستقر عندك زيد مستقر كائن ثابت عندك لكن يقدر بمستقر أو كائن طيب وعند مضاف الكاف مضاف إليه والشاهد زيد هنا غص الشاهد عندك ظرف في محلي رفع خبر ضرف في محلي رفع خبر عندك أنت هذا الولد إنما العلم عند الله نعم إنه كاف ومكوفة أذا تحصل أداة حصر إنما العلم عند الله أداة حصر <تصفيق> والعلم مبتدا مرفوع بالابتداء وعلى مترفعه ضم الظاهرة على أخير حسن وعند الله عند ظرف مكان مرفوع ما بين إقصة منصوب وعلى متنصفه فتح الظاهر على آخره في محل رفع خبر أو متعلق محذوف خبر عن أحد التعبيرين وعند مضاف له مضاف له والركب أسفل منكم والركب أسفل منكم الركب مبتدا مرفوع بالابتداء وأسفل ضرف مكان أسفل هذا ضرف مكان نعم منصوب على منفلسفة الظاهرة على آخره وهو في محل رفع خبر أو متعلق محذوه خبر مستقر أسفل منكم ومنكم جار مجروم متعلق بالفعل. طيب هذا بالنسبة لضرف المكان والزمان أيضا له أمزلته ومن المكان الحديث المشهور الجنة تحت أقدام تحت ظلال السيوه الجنة تحت ظلال السيوه فمن يعرب هذا علي الجنة تحت ظلال السيو الجنة مبتلى حسنة مرفوع طيب علامة رفع الضم الظاهر على آخره وتحت ظرف مكان هذا مكان تحت منصوب علامة نصفين فتح الظاهر على آخره وهو في محل رفع خبر أو متعلق محدود خبر مستقر تحت مضاف والسيوف مضافري هذه مثل الظرف المكان والزمان مثلته السفر غدا السفر غدا أنت عربت اليوم نعم. السفر غدا السفر مبتدى مرفوع من ابتداء علامة رفعه ضم الظاهر على آخره غدا ظرف زمان هذا غدا زمان ظرف زمان في محل رفع خبر أو متعلق بمحذوب خبر أحسنت مستقر غدا كائن غدا قال موعدكم يوم الزينة على هذه القراءة قراءة النصب موعدكم يوم الزينة عندك يا أخي خلونا نروح بعيد طيب موعد مبتدأ مرفوع لمترفع ضم الظاهر على آخره موعد مضاف وكم الكاف هذه مضاف لي والنميم علامة الجمل يوما على القراءة هذه قراءة النص ضرف زمان حسنة منصوب على الضرفية وعلامة مصيحة الظاهرة على آخره يوم مضاف والزينة مضاف لي والظرف هنا متعلق بمحذوف خبر للمبتدأ أو في محل خبر المبتدى والشاهد هنا الإخبار بالظرف هو غير مفرد من أقسام غير المفرد وقد يتقدم كما تقدم معكم قد يتقدم على المبتدى أعنده علم الغيب أعنده علم الغيب كالظلم لا بس إذا يعني أكثر من الأمثلة لا بس ما فيما نعنى جل يتقرر هذا الأمر تفضل عند الهمزة الاستفهام وعند ظرف في محل رفع خبر مقدم أحسن <تصفيق> علم الغيب مبتدا مؤخر مرفوع ورفوع لامترفعي والشاهد الإخبار ضد ظرف هنا وهو غير مفرد وبينهما حجاب أيضا من هذا الباب بين ظرف مكان متعلو محدوب خبر مقدم وحجاب مبتدا مؤخر وأيضا من هذا الباب وعندنا عندنا خزائنه عندنا خزائنه من هذا الباب عند ضرف مكان خبر مقدم وخزائنه مبتدا مؤخر وكثير ومنه أيضا ولدينا مزيد ولدبي بمعنى عنده ولدينا مزيد أي عندنا مزيد وهو من هذا الباب خبر مقدم ومزيد مبتدا مؤخر سات الكلام على تقدم الخبر إن شاء الله في المتممة. قال هو الفعل مع فاعله أيضا من هذا الباب من باب الإخبار بغير المفرد وهو جملة انتقل إلى الجملة الآن انتقل إلى الإخبار بالجملة فعندما عندك يا أخي زيد قام أبوه تفضلت زيد قام أبوه زيد مبتدا مرفوع سرع بقية دقيقتان مرفوع من على مترفع ضم الظاهر على خلفه. قام أبوه. قام فعل ماض أحسنته. وأبوه فعل قامه. قام أبوه فعل القيام. روه على مترفع نواة لأنهم من اسماء الستة. مع روع مترفع نواة لأنهم من اسماء الستة. وأبو مضاف والها مضافيني. والجملة جملة قام أبوه في محل رفع خبر المبتدأ. أحسنته. والشاهد قام أبوه الإخبار بالجملة الفعلية الخبر هنا وقع جملة فعلية والله يقبض ويبسط ويبسط نعم والله يقبض ويبسط الله مبتلى ويبسط بع مضارع يقبض مرفوع لم ترفعي ضم الظاهر على آخره ويبسط معطوف على المتقدم وجملة يقبض والجملة الفعلية هكذا يقال والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدى والشاهد يقبض ويبص خبر من الجملة الفعلية طيب أظن جاء الوقت يخالون نحن ما تمامنا الذي نريده الله يستهزئ بهم أنت الله يستهزئ بهم أنت صاحب العلم السودة، أفضل الجرائم ممكن. الله مبتدا، ويستهزئوا في علم مضارع. أرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يستهزئ هو. يعود على الله. طيب، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدا. إلهنا ان شاء الله وقد نزيد بعضنا مثلا في النهايه جمل الاسميه